في عينيه يبدو يرسع في نواضره الجمانا ويمضي كالأسود إلى المعالي ويذهب بالنهيم لضاشجانا تسائل الثرية أين تمضي فتسمع قول من سائم Rusluğum gitti